الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير باب سورة آل عمران باب قوله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين فِي قلوبهم زيغون فيتابعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذا الباب في تفسير هذه الآية في ضوء ما ورد في حديث رسول الله الذي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله عز وجل في هذه الآية الكريمة بين شان كتابه المنزل وأن آيات القرآن على قسمين آيات محكمات محكمات ومعنى محكمات أي ظاهرات الدلالة بينات الدلالة وأخر هذا القسم الثاني متشابهات التشابه أي في المعنى وهو تشابه النسبي وليس مطلق بمعنى أنه يتشابه المعنى على بعض الناس أما أهل الرسوخ في العلم فإنه لا يشتبه عليهم بل يعلمون تأويله قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فذكر أن آيات القرآن على قسمين قسم محكم ومعنى محكم أي بين الدلالة واضح والقسم الآخر متشابه أي دلالته ليست واضحة ليست ظاهرة فيما تشابه على المرء أن يرده إلى المحكم وهذه طريقة أهل الرسوخ لأن المحكم وصفه الله بأنه أم الكتابة أي الأصل والمرجع فمن رد المتشابه إلى المحكم زال التشابه وهذه طريقة أهل الرسوخ أما أهل الزيق فإنهم يتتبعون المتشابه من أجل ماذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أصحاب الشبهات والبدع والأهواء الذين شغلت قلوبهم بالبدع وشغلت بالأهواء عندما يقرؤون آآة القرآن لا يقرؤونها قراءة متجردة للبحث عن الحق وأخذه من كتاب الله عز وجل وإنما يقرؤون عما يدعمون به أهواءهم ويسندون به شبهاتهم هذه طريقتهم لا ينظر إلى الآيات المحكمات وإنما ينظر في المتشابه حتى يدخل من خلاله إلى دعم شبهته بلأي النصوص وتحريفها وصرفها عن ليجعلها حجة له فيما يذهب إليه من بدعة و قول باطل ولهذا دل السياق الكريم في هذه الآيات الكريمة أن الناس في تعاملهم مع آيات الله بقسميها المحكم والمتشابه على طريقتين الطريقة الأولى طريقة أهل الرسوخ في العلم كل من عند ربنا يؤمنون بأن الكل من عند الله ويؤمنون به وما تشابه عليهم منه ردوه إلى محكم كتاب الله فسأل الاشتباه والقسم الثاني من الناس أهل الزيق أهل الأهواء أهل الضلال أهل الباطل فهؤلاء طريقتهم يتبعون ما تشابه منه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 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وما يعلم تاويله أي المتشابه الا الله والراسخون في العلم أي ان الراسخين في العلم يعلمون تاويله أي تفسيره برد ما تشابه الى المحكم فيزول الاشتباه ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما Kristin Allah قال أنا من الرسخين في العلم الذين يعلمون تأويله قال أنا من الرسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وقال مجاهد قرات القرآن كل على ابن عباس أقفوا عن عند كل آية أسألوا عن معناها أقفوا عند كل آية أسألوا عن معناها قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت يخاطب عائشة رضي الله عنها الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فأولئك الذين سمى الله سماهم بماذا أهل الزيق أما الذين في قلوبهم زيق سماهم الزائغين الزائغين المنحرفين عن صراط الله المستقيم كان الجادة السوية أولئك الذين سمى الله فاحذروهم إياكم وإياهم لأنهم أهل فتنة أهل شبهات من استمع إليهم ورطوه في شبهاتهم وأدخلوه في باطلهم ولهذا الطريقة السليمة مع هؤلاء مجانبتهم والحذر من سماعهم والبعد عنهم عدم قراءة كتبهم حتى يسلم للإنسان عقيدته يسلم له إيمانه ودينه قال أولئك الذين يسمى الله فاحذرهم حذر منهم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير يستفادوا من هذه الآية فائدة عظيمة أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد وإنما يؤخذ عن أهل البصيرة وأهل الفهم والدراية بدين الله والاتباع لسنة رسول الله صلوات الله والسلام عليه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليهم رأتان كانت تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أنفذا بأشفا في كفها فدعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس فخرجت فخرجت <تصفيق> فخرجت إحداهما وقد أنفذا بأشفا في كفها وقد أنفذا بأشفا اشفا كسر الهمزة بإشفاء بإشفاء بك... ليس بأشفاء عندك مكتوب أشفاء ال... الإشفاء آلة الخراز التي يخرج بها النعل وغيره يقال لها إشفاء أسأل الله عليكم فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها فادعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فذك فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه قال باب قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أي لا حظ لهم ولا نصيب يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أن يشترون الدنيا بالدين يشترون الدنيا بالدين أي دين رخيص عندهم والدنيا غالية الدين رخيص والدنيا غالية ولهذا يشترون الدنيا بالدين كيف يشتري الدنيا بالدين أن يتوسل إلى دنيا بخسران الدينة يحلف أيمان كاذبة يعطي وعود منكوثة غير صادقة هذا غير مبالي بدينه لأن الله حرم عليه اليمين الكاذبة وحرم عليه الوعد المنكوث فلا يبالي يحلف يمينا كاذبة يعطي وعودا يدعي أنها صادقة وفي نفسه كاذب هذا من خسارة الدين يستعمل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا إذن هو يشتري الدنيا بدينه يشتري الدنيا شيء من متاع الدنيا قليل يشتريه بدينه أي بخسران لجزء من دينه غير مبال وهذا إنما يكون مع ضعف الدين ورقة الإيمان قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثمنا قليلا أي متاع من الدنيا قليل يعمل على تحصيله ويتوسل إلى ذلك بالأيمان الكاذبة بالعهود المنكوثة المخلفة الغير صادقة كل ذلك طمع في متاع قليل من متاع الدنيا فالآية فيها وعيد شديد لكل من كان كذلك وعيد شديد لكل من كان كذلك من يتوسل إلى شيء من أمور دنيا ومتعل الدنيا يتوسل إليها بخسران جانب من دينه في سبيل تحسيل شيء من متاع الدنيا القليل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت عملهما الخرز والخرز معروف خرز الأحذية وغيرها بالآلة المستخدمة لذلك فكانتا تخرزان أي تعملان في الخرز في بيت فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها قد أنفذ بإشف أن الإشف الآلة آلة الخرز دخلت في يدها آلة الخرز دخلت نفذت دخلت في يدها خرجت من البيت وادعت على الأخرى قالت هذا الإشف الذي دخل في يدي من فلانه هي التي أنفذته في يدي هي التي أدخلته في يدي فادعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس ليحكم بينهما في هذه القضية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم لو كان كل واحد يدعي أن فلان هو الذي قتل فلان وأن فلان هو الذي أخذ مال فلان لو أخذ بدعوة كل إنسان لماذا؟ لا كما قال علي لو يعطى الناس بدعوهم لذهب دماء أموال دماء قوم وأموالهم لكن المسألة مضبوطة في الشرع ليس كل من ادعى قبل الدعوة لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكروها بالله خوفوها بالله قولي لها اتق الله إن كنت ظالم لها متهم لها لم تفعل ذلك إياك احذري خافي الله ذكرها بالله خوفوها وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثملا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة اقرأوا عليهم هذه الآية وهذا حقيقة في أيضا فائدة مهمة وتنبيه من ابن عباس أن الزجر يكون بالقرآن والوعظ يكون بالقرآن يقرأ عليها كلام الله والقرآن فيه قوارع فيه زواجر فيه آيات إن أحسن المرء الاستماع لها أثرت في قلبه تأثيرا عظيما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يقول ابن القيم رحمه الله هذا جبل أصم عجبا لحال الإنسان في قلبه الذي تقرأ عليه وتتلع عليه آيات الله فلا يتأثر إذا كان الجبل أصم يتصدع فالشاهد أن, أن الزجر يكون بالقرآن وآيات القرآن كل موضع بما يناسبه من آيات قال اقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لأن تدعي دعوة والحكم في ذلك في مثل هذه الدعوة أن مثل ما قال ابن عباس فيما روا عن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه اليمين على المدعى عليه قال جاء في الحديث اليمين على ال على قال والبين على من انكر والبين اليمين على المدعي والبين على من انكر في حديث رسول الله صلي الله وسلم عليه ف نعم نعم ال اليمين على المدعي والبين على من انكر البين على المدة عليه واليمين على, من أ... واليمين على من أنكر واليمين على من أنكر نعم فقال وقرأوا عليه إن شئتم وقرأوا عليها قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يعني خوفوها وذكروها بهذه الآية فذكروها ذكروها بالله خوفوها فاعترفت قال اعترفت أنها لم تكن صادقة فيما اتهمت به تلك المرأة فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما اليمين على المدعى عليه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى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 قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اليمين على المدعى عليه أي من الدعي عليه بدعوة فيطالب باليمين التي يبر نفسه فيها أما المدعي فإنه يطالب بالبينة التي تثبت دعوة يطالب بالبينة التي تثبت دعوة أما مجرد الدعوة بدون ف فالدعوة إذا لم يقم عليها بينات فأهلها, فأهلها أدعيها لا تقبل إلا بالبينة أما المدع عليه فإنه يأتي باليمين ويقسم بالله تبارك وتعالى أن ما حصل منه هذا الذي اتهم به لكن المرأة خوثت بالله وذكرت فاعترفت أنها لم تكن صادقة فيما ادعته على المرأة الأخرى نعم قال باب قوله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم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 حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الترجمة في قول هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل وهي كلمة من عظيم الكلمات التي جاءت بها الشريعة وهي تعني تفويض الأمر إلى الله الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى ومعنى حسبنا الله الله كافينا ومن أسمائه الحسيب وتعالى أي الكافي وكفى بالله حسيبة الحسيب هو الكافي كافي من توكل عليه والتجى إليه قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي فقول حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا لأن من توكل عليه وصدق في التجاءه إليه كفاه الله ما أهمه وينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في مقامي دفع الضر والبلاء كما في هذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعملوك أي الله كافين هؤلاء الأعداء وتكالبهم وتجمعهم حسبنا الله أي الله كافين فيتقال في مقام دفع الضر والبلاء وأيضا تقالوا في مقام طلب الخير والنعمة تقال في هذا وفي هذا الدليل على قولها في دفع الضر هذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والدليل على أنها تقال في مقام طلب الخير والنعمة قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قالوا حسبنا الله هنا القول لهذه الكلمة في أي مقام دفع ضر أو في جلب نعماء جلب نعماء استيق واضح قالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله هذا مقام طلب النعماء طلب الفضل فهي تقال في هذين المقامين تقال في مقام طلب النعماء وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء وفي القرآن آية جمعت المعنيين جمعت المعنيين جمعت ما يدل على أن حسبنا الله تقال في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء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 هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله أي حسبي الله في دفع الضراء وحسبي الله في جلب الرحمة والنعمة الله كافين في هذا وفي هذا وألجأ إليه في هذا وفي هذا فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل تقال في المقامين تقال في المقامين مقام جلب النعمة وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء نعمة قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فذكية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 يرجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي, عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصف عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك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 قال الله عز وجل ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا الآية وقال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم إلى اخر الايه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاول العفو ما امره الله به حتى ادن الله فيهم فلما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدت الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا قال رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا هذا فيه أن أهل الإيمان يبتلون ب اعداء الدين وشدة الخصومه والمعادات وقبل ذلك ما ذكره الله عز وجل في اول الايه لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا اذًا كثيرًا في الطعن فيكم في الاستهزاء دينكم بالسخريه مثلا بنبيكم التشكيك بعقائدكم التهكم بكم امور كثيره ستسمعون من أهل الكتاب وتسمعون من المشركين واخبار الله سبحانه وتعالى بذلك وأنه حاصل وواقع ولابد من أجل أن يروض المسلم نفسه على الصبر والدفع بالطريقة المأذون بها الطريقة الشرعية قال سبحانه وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا أدا كثيرا أي أدا متنوعا كثيرا متعددا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذا فيه الحث على الصبر والتعامل مع الأمور في حدود تقوى الله سبحانه وتعالى قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد ورأى يعود سعد بن عبادة في, بياء في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر هذا فيه وجوه كثيرة من كمال أدب النبي وخلقه وجميل واضعه في ركوبه على الدابة وإردافه لأسامة بعض أصحابه وعيادته المريض منهم ولطفه عليه الصلاة والسلام في تعامله قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله قبل أن يتظاهر بالإسلام فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبدالله بالرواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه برداء ثم قال لا تغبر علينا هذه الكلمة لا تغبر علينا كلمة من المبغض عندما يأتي شخص حبيبي لقلبك وله منزلة عندك ويقف بدابة قريبا منك ويثور شيء من الغبار تفرح به وبغباره تقول يا هلا بك وبغبارك تفرح به العزيز عليك الذي له مكان في قلبك وله منزله إذا غبر الدابة تفرح وغباره سبحان الله يكون طعم عندك خاصة إذا كنت في شوق عظيم وتحري له ورغبة في مجيئه غباره تجد له طعم ربما تستنشق الغبار من فرحك بمجيئ هذا العزيز والحبيب إلى قلبك لكن المبغض لو غبار بسيط يثور هو ثوران شد من الغبار للكرهية التي في نفسه للكرهية التي نفسه والبغضة التي في قلبه ولهذا قال لا تغبر علينا وغطى بأنفه وغطى بأنفه لا يعني يشعر مثل هذا التصرف بما قام في قلبه أصلا من كرهية للنبي عليه الصلاة والسلام ولمجيئه ثم قال لا تغبر علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله فدعاهم إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام هذه مهمة في لقاءات ومجالس ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد ومعذر إلى الله سبحانه وتعالى وقرأ عليهم القرآن وهذا أيضا فيه فائدة أن وعظ الناس ودعوتهم إلى الإسلام لا بد فيها من قراءة القرآن ما يكفي الكلام المجرد الله يقول لنبيه قل إنما أنذركم بالوحي ويقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله والآن في هذا المعنى كثيرا قال وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا لا نرغب في مجالسنا أن تتحدث بمثل هذا الحديث ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقشف عليه أما أن تغشان في منازلنا وفي مجالسنا لتحدثنا بهذا الحديث فهذا مما لا نريد ولا نرى فيه فقال عبد الله بالرواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون أن يقوم, يقوم بينهم مقتلة حتى كادوا يتثاورون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 قال ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعفو عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك جاء الله بالحق الذي أنزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة أي هذه المنطقة البلد يقال له بحيرة ويقال له بحر مر علينا حديث في هذا المعنى وإلا المدينة ما فيها بحيرة إراد البحيرة المنطقة والبلد ف وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة يكون له مكان ورئاسة وزعامة ومنزلة وجاء الوحي في هذا الوقت فهو عنده في فهمه أن هذا مجرد سحب البصاط من تحته وأن هذه الزعامة التي كان يطمع أن تحصل له ستذهب أدراج الريح ولا يحصل شيئا من ذلك فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك أي غصة بذلك جاءت غصة بهذا الذي جاءك لأنه, لأنه يرى أن هذا سببا لحرمانه من هذا الأمر الذي أوشك أنه يحصله وأن يناله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت كل هذه الذي تراها من تفاعلات مع هذه القضية وهو أنه يحس أن الأمر الذي أوشك أن يحصله من رئاسه زعامه وغير ذلك كل سيذهب ينتهي قال فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على الاذى وذكر الدليل وهي الايه ود كثير نعم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذ كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور وقال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به معنى يتأول العفو أن يفعل العفو مثل ما قالت عائشة في سياق آخر قالت لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابق وقالت فجعلها في ركوعه وسجوده يتأول القرآن يعني يتأول القرآن يفعل ما أمر به في القرآن فقوله هنا وكان النبي يتأول العفو أي يفعل العفو الذي أمر به في القرآن يتأول العفو ما أمره الله به حتى آذن الله فيهم أي بالقتال حتى آذن الله فيهم أي بالقتال فلما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به أي في بدر صناديد كفار قريش حينئذ ظهرت شوكة الإسلام وبرزت قوة المسلمين فخافهم هؤلاء الذين في المدينة فتظاهروا بالإسلام قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدت الأوثان هذا أمر قد توجه هذا أمر فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإسلام فأسلموا قسم منهم أسلم وقسم منه أسلم في الظاهر وأبطن في باطن النفاق والنفاق إنما نجم بعد غزوة بدر إنما نجم وبدأ يظهر لما ظهرت المسلمين شوكة وإلا قبل ذلك لم يكن إلا كفر ظاهر وإسلام ظاهر لكن لما ظهرت للإسلام قوة ظهر هذا القسم الثالث وهو الذي يظهر الإسلام ويضطن الكفر نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوله عز وجل وهذا السياق والآية الكريمة استفاد منها أن كل من يأمر معروف وينهى عن منكر ويعمل على نصرة الدين لا بد أن يصيبه من الآذى ما يصيبه فعلي أن يصبر وأن يحتسب